بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك وضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرا إنما العسر يسر فإن فرغت فإن صب وإلى ربك فرغ